إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفر فكفر فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 فَمَن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُبْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى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 وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها.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 فار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا, وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنونا عن نصيب من النار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 إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ لَّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدو وذكرى لألآلباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 والسماء بناؤه صوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو وفدعوه مخلصين له الدين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 اصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فإلينا يرجعون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 وَخَاسِرَهُ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ